Allah السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله أصبحنا وأمسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام وبسلطان الله المليع نحتجب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 اعوذ بالله مما استعاذ منه محمد صلى الله عليه وسلم وموسى وعيسى وابراهيم الذي وفى من شر ما يبغي في الارض ومن شر كل جبار عنيد ومن شر كل شيطان مريد أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذرى وذرأ وبرأ ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما يلج في الأرض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 بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك من كل شيء يؤذيك من سحر ساحر وعين حاسد وعمل عامد الله يشفيك اللهم رب السماوات السبع وما أضلت ورب الارضين وما اقلت ورب الشياطين وما اضلت كلنا جارا من شر خلقك اجمعين ان يفرط علينا احد منهم او ان يطغى عز جارك وجل ثناؤك وتبارك اسمه ولا إله غيره لا إله إلا أنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين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 بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين ذلك الكتاب لا عيب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومن وما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم أولئك على هدى وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس واستكبر وكان من الكافرين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 وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تثلون الكتاب أفلا تعقلون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 بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السلام السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاوت وماوت ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاوت وماوت وَمَا يُعْلِمَنِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرُ فَيَتَعْلَمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفْرِقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْأَى وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِظَالِفٍ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 تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ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 والثمعات وبشر الصابرين الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون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 لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وإلا لكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وإلا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 موتها وبث فيها من كل ذاب وتصريف الرياح والسحاب المسفر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعلمون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 القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إِذْ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الْأَسْبَابُ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 رَأْيُ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَإِذَا قِيلَ مُتَّبِعُ مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا شيء ولا يهدون، ومثل الذين كفّوك مثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صمّ بكم عمي فهم لا يعقلون بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بشير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 لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا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 لا إكرام في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى في صام لها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 ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من فَإِذَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَمَنْ عَادَ فَأُولَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَمَنْ عَادَ فَأُولَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم لهم أجرهم عند ربهم لهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون اي ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين ف الله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فأذنوا الله ورسوله وإن تبتم الله فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.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 لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجُهُمْ ۖ وَنُعِيمٌ مِّنَ اللَّهِ والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين وال الكافقين والمستغفرين بالأسباع شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وقول العلم قائما بالقسم لا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 قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تؤتي الملك من, تشاء تؤتي الملك من, تشاء تؤتي الملك من تشاء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 لك على كل شيء قدير قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء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 وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب بسم الله الرحمن الرحيم أَفَغَيْرَ دين الله يبغون ولو أَسْلَمَ من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون أفغير الله يبغون وله أسلم في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو كان خيرا له منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم ذلله اينما سقفو الا بحبل من الله وحبل من الناس وباء بغضب من الله وغربت عليه ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون بسم الله الرحمن الرحيم وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ من ربكم وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الويض والعافين عن الناس والله يحب المحسنين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 وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا على مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ من تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم اجر العاملين بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحيانا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 للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا.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 إنما ذلكم الشيطان يخرف أولياء فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم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 فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنسى بعضكم من بعض الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم واؤذوا في سبيلي الله وقتلوا وكُتِلوا لا أكثرن عنهم سيئاتهم لا أكثرن عنهم سيئاتهم ولادخلنهم جنة تجري من تحتها الأنهاء ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغر ويتقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وبئس المهاد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 وَإِنَّمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إلَيْهِمْ خَاسِعِينَ لِلَّهِ لله لِلَّهِ لَا يَشْتَعُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثمنا قليلا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 ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد استرى اثما عظيما ان الله لا يغفر ان يشرك به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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلَا نُظْلَمُونَ فَتِيلًا أَنظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ أَنظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ كذب وكفى به اثما مبينا الم تر إلى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون, ويقولون للذين كفروا هؤلاء الذين آمنوا سبيله أولئك الذين لعنهم الله أولئك الذين لعنهم الله أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا أَمْ لَهُ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَنَتُونَ النَّاسَ لقيرا أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فضله فقد أَتَيْنَا آل إبراهيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَأَتَيْنَا ملكا عظيما فمنهم فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ ومنهم من مَنْ صَدَّعَنَّ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا وَكَفَى بِجَهَنَّمَ, سعيرا وكفى بجهنم سعيرا وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سعيرا إِنَّ الَّذِينَ كفروا بِآيَاتِي سوف نصليهم نارا, نارا كلما نُصْلِيهِمْ جلودهم كُلَّمَا جلودا جُلُودُهُمْ ليذوقوا جُلُودًا غَيْرَهَا الْعَذَابَ الله كان عزيزا حكيما إن الذين كفروا باياتنا سوف نسليهم ناراً, نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب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 بسم الله الرحمن الرحيم ان في سبيل الله الذين يشرون الحياه الدنيا بالاخره ومن يقاتل في سبيل الله فنقتل او يغلب فسوف نؤتيه اجرا عظيما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 فقاتلوا أولياء الشيطان فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أي ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ظل ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إلاثا وإن يدعون إلا شيطانا شيطانا أن مجد الله لعنه الله, الله، وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضللنهم ولأؤمنن نَمٌ وَلَا أَمْرٌ نَمٌ فَلَا يُبَدَّلُ كَنَادَا الْأَنْعَامِ وَلَا أَمْرًا دَهُمْ فَذَلِكَ وَيْلٌ لِّلْخَالِقِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ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 غرورا اولئك ماواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا وَالله حَقا وَمَنْ أَصدَقُ مِنَ اللهِ قِيلا بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا إن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 بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثًا إِنَّهُ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, إنما الله إله واحد سبحانه أي يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكلا ليستنف المسيح أي يكون عبدا لله على الملائ المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فنوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنتفوا واستكفروا فنعذبهم عذابا أليماً فنعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليه على نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهال من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مُبينا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسندخلهم في رحمة منه وفضل، في منه وفضل ويهديهم إليه صراط مستقيما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 وكتاب مبين قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله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 يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات وَالْأَرْضِ وما بينهما وَإِلَيْهِ المصير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 نشير ونذير والله على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ولو يحكم بأن والنبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحباب بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا, وكانوا عليه شهداء فلا تخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكاترون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن في بصار فمن تصدق به فهو كفى وذل ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون وقفنا على سرّهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وأتينا والإنجيل في هدى.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 جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنها ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم إلى الله مرجعكم جميعاً فيُنَبِّئُكم بما كنتم فيه تختلفون، وَأَرِحْقُوا بَيْنَهُمْ بِمَا أَرْزَلَ اللَّهُ وَلَا اتبع أهواءهم واحذرهم أن يستنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أن ما نريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس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 وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ومأواه النار, وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ وما من اله إِلَّا اله واحد وما من اله الا اله واحد وما من اله الا اله واحد وان لم عما يقولون الذين كفروا من عذاب أليم، أ يتوبون إلى الله ويستغفرون، الله ويستغفرون، والله غفور رحيم. ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلا للطعام انظر كيف نبين لهم الْآيَاتِ ثم انظر أنا يؤفكون أنظر كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُ الْآيَاتِ ثُمَّ أنظر أنا نؤفكون قل أتابدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرّا ولا نفعا والله هو السميع العليم الله هو السميع العليم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين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 He knows بَيْنَ is وَمَا their وَلَا and what مِنْ behind إِلَّا and they don't agree with anything from his knowledge, except with what 1. Allah is no God but He is the living of the sea. 2. He is not a year or a day. 3. He is nothing He مَا what is between their eyes and what is behind them, and he doesn't care about anything from his knowledge, except what he Allah لا no God, but He is the living of the sea. He is not a year, nor a day. He has nothing in the heavens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 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ قَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا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 انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا سلاما انتم خير لكم انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له في السماوات وما في الارض وكفى بالله لَيْسَ اسْتَنْكَفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنكِفْ عَنِ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ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 إِلَٰهِ وَلِيٌّ وَلَا نَصِيرَ إِنَّ الَّذِينَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ طَغَوْا طَغْيًا كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا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 Only المسيح عيسى Eise مريم رسول الله وكلمته of Allah, مريم the منه he بالله it ولا تقولوا and the خير لكم.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 لَيْ يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلِلْمَلائِكَةِ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا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 Only المسيح عيسى Eise مريم رسول الله وكلمته of Allah, مريم وروح word فآمنوا بالله to ولا تقولوا the soul خير لكم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 لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا المقربون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 That is for them a miracle in the world, and for them in the end it is a great punishment. Only those who had been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 That is for them a miracle in the world, and for them in the end it is a great crime. But those who had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 ذالكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن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 وَلَوْ تَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فِي وَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ Today, you will be accused of the punishment of what you were saying to Allah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 اِذِ الظَّالِمُونَ فِي ضَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابًا مُّهِينًا بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَن آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن انفترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء ومن قال سانزل مثل ما انزل وَلَوْ تَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ Today, you will be punished by what you were saying to Allah without the truth, and you will be praised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 سَبِيلَ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ وَنَادَوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابٍ قالوا ربنا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى اصحاب الاطراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما اونا عنكم جمعكم قَالُوا مَا أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ أُدْخِلُوا لا خوف عليكم ولا تحزنون ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افضوا علينا من أن أفيض علينا من الماء أو من ما رزقكم الله؟ قالوا إن الله حرمهما على الكافرين.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 فَاَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمُ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهُ وعلى الأعراف رجال ي يعرفون كل مبسم لهم ونادوا أصحاب جنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقا اصحاب النار قالوا ربنا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى اصحاب الاطراف رجالا يعرفونهم بسمائهم قالوا ما أظلم عنكم جمعكم قالوا ما أظلم عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهلؤلاء قَسَمْتُمْ لا يَنَالُهُمُ اللهُ بِرَحْمَةٍ أُدْخِلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ وَنَادَى أَصْحَابُ ان افيد علينا من الماء ان افيد علينا من الماء او مما رزقكم الله قالوا ان الله حرمهما على الكافرين الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ يُحْيَوْنَ الْحَيَاةَ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا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 بَيْنَهُمُ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهُ عِوَجًا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 أصحاب النار قالوا ربنا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين.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 اها اولئك الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمه ويدخلون الجنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ونادى ارِ اصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضَ عَلَيْنَا مِنَ أَنْ أَفِيضَ عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وضروا ان تحيا الدنيا 1. So today, we will forget them as we have missed the date of their day, and what رَأَهُمْ لَفَاسِقٍ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ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 وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِهَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ذَلِكَ is because they are called Allah and the Messenger of Allah, and إذ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا رُعْبًا فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاكَرُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ إذ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوهُم مِّنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاكَرُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ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 كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إن الله يحب المتقين كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام؟ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ يتجرعه ولا يكاد يصيغه ويأتيه الموت ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن وراءه عذاب غليظ وَاَسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتِ And death مِنْ come from وَمَا place And what it is in the house And behind it is a crime يَمُوْ وَيَسْقَى مِمَّاۤءٍ صَدِيْدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا ومن ورائه عذاب غنيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مُطَّعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا بِن نُجِب دَعْوَتَكَ وَلَنَتَّبِعَ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا مِنْ زَوَالٍ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ لَكُمْ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 فَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ ۖ وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد سرابيلهم من قطران, سرابيلهم من قطران وتغشى مِنْ وجوههم النار ليجازي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلا كل الناس ولينظروا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 أَخِيرَ نَائِلَ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبَ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعُ رُسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُ أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَاجٍ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 الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسب أن الله مخلف وعده رسلا إن الله عزيزٌ ثاقب بدلوا الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد سرابيلهم من اطران سراب لهم من قطران ليجزي الله كل نفس ما كسبت الله سريع الحساب This is a lie to the people and to tell them about it and ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مُقْتَعِينَ مُقْنِعِي رُؤُسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا قريب نجب دعوتك ونتبع الرسول أو تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا وتبين لكم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 فلا تحسبن الله مخلفا وعده رسلا ان الله عزيز ينتقم يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد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 يَجْزِ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ هَذَا بَلَاءٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا واحدٌ وليتذكر أول ولقد جعلنا في السماء برجا وزيّناها للناضرين وحفظناها من كل شيطان الرجيم. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إِلَّا that whoever issued the или иная, was follow Him for a great могlah. we مِنْ made the Earth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 قُلِ ٱللَّهُمَّ أَعِذْ رَحْمَنَ أَيُّ مَّا تَدْعُوا فَلَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ بِهَا وَٱبْتَغِ بَيْنَ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 وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمْ الْأَخْسَرِينَ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمْ الْأَخْسَرِينَ وَأَرَادُوا بِهِ إِنَّ شَجَعَتَ الذَّقَوْ عام الاسيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه الى سوان الجحيم صُبّ فَاقْرَأْ رَأْسَهُ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ذُقَ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ إِنَّ إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهلي في غَالِي الْحَمِيم خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيم ثُمَّ صُبُّوهُ فَوقَ رَأْسِهِ مِنَ الْعَذَابِ "'Inn هذا ما كنتم به تمترون.' "'إن المتقين في مقام أمين.' "'في جنات وعيون.' "'إن شجرة الزقوم.' طعام الأثيم كالمهلي غلي في البطون كغلي الحمين خذوه فعتلوه إلى سواء الجحيم ثم اصبوا فالقراسه من عذاب الحميم ذق ان انك العزيز الكريم ان هذا ما كنتم به In a holy setting فِي places and hills And if we read to you D несколько from the Heaven فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى إِنَّا سَمِعْنَا كِتَاباً أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إلَى الْحَقِّ يَهْدِي إلَى الْحَقِّ وَإلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ يَا قُوْمَ أجيبوا الله، أجيبوا داعي الله، وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم، يغفر لكم من ذنوبكم، ويجدكم من عذاب وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنْ إِنَّ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِمْ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَنَا وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنَّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُطِعَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إنا سمعنا كتابا مِن من بعد موسى إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما إلى He will guide us to the يا and to a الله way. O people, please give us a prayer to yaghfir لَكُمْ min dhunubikum wa yujir kum min arzab alim wa ma la yujib da'i Allah falyis bimu'ajiz fi al-ar'd wa lays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 Yes, indeed, He كُلِّ on every one of the most important things. And the day that those who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 نا سمعنا كتابا أُنزل من بعد موسى مصدقا يهدي إلى الحق يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا اجيبوا داعي الله اجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم يغفر لكم من ذنوبكم ويجتكم من عذاب وَمَن لا يَجِدْ دَاعِيَ اللهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَآ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَوَلَمْ يَرَوْا أَن إِنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيَيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَا وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فالذين كفروا قطعت لهم في أب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كُلَّمَا أَرَدُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ رَمٍّ مِّنْ أُعِيدُوا فِيهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ هَٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فالذين كفروا قطعت لهم في أب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصب به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كُلَّمَا أَرَدُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ هَٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فالذين كفروا قطعت لهم فياب من ناري يصب من فوق رؤوسهم الحمين يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كُلمَا أَادُأَ يَخُوجُ مِنْهَا مِنظَ مِنْ أُعيدُ فيِيهَا أعيدُ فيِيهَا وَذوق عَذَابَ الحَرِي فَورَِّكَ لَ نَحشرٌَّهُم وَالشَّي قينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ مَجْمَعِينَ ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَٰنِ مَانِعَتِيَا ثُمَّ لَنَحْنُ بِهَا فَصْلِيَا وَإِن مِّن إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم ثم ما لا نحضرنهم حول جهنم جثيا، ثم لنزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن ثم لنحن أعلم بالذين هم بها إلا واردها كان على ربك حتما قضية ثم ننذى الذين اتقوا نبر الظالمين فيها جثيا فو ربك لنحشرنهم ثم we will send them to ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَٰنِ مَانِعَتِيَا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ بِهَا صِلِيًّا وَإِنْ مِنْ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 الدنيا بمصابي وحجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم ومبئس المصير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 And they said, if we were to hear or to hear what we were in, those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 22. "'when they spread back to her they heard she told it, she was three times.' 23. You could have played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 وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدنيا بمصابي وحجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وما المصير اِذَا الْقُ فِيها سَمِعُوا لَها شَهِيقا وَهِي تَفُنُّ تَكَادُ تُمَيِّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيها فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُها أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ